يا خير خلق الله يا من يقتدى يا من بهاديه يا حبيبي نهتدي يا من بك النور اهتدى بك ابتدى بابي وامي انت يا نور الهدى يا حبيبي نهتدي يا من بك النور اهتدى بك ابتدى يا سيد الخلق الكريم يا عدل العدل الحليم يا من حباك الهنا بالحق والدين العظيم ik الخلق الكريم يا degenen العدل الحليم يا من Ik ben بالحق والدين يا سيد الثقلين يا خير الانام يا من أتى بالنور وزاح الظلام بك أنعم المولى فنام المنعمين فعليك من ربي صلاة وسلام يا سيدة ثقلين يا خير الانام يا من أتى بالنور وزاح الظلام بك انعم المولى فنام المنعمين فعليك من ربي صلاة وسلام أنت الرسول المصطفى أنت الضياء المقتفى من ذا سواك لأمة ترجو الشفيع المحتفى أنت الرسول المصطفى أنت الضياء المقتفى من ذا سواك لأمة ترج الشفيع المحتاف